شبكة قراء طيبة الطيبة تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموت وهم ينظرون واذا يعذبكم الله عاصفتاين ان انها لكم وتتوترون وتتوترون ام غير ذات الشوكات تكون لكنا ويريد الله أيُّ يحق الحَقِّ بكلماته ويُريد عذاب الكافرين. ليحق الحق ويبطل الْبَاطِلَ ولو كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَابَ لَنَا فاستجاب لملائكة مهدفين وما جعل الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ اذ يغشيهم عاساه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم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 ثبت الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاء الله ورسوله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 119. كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبروا إلا متحرحفا لقتال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 الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ وَأَن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتو فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنه أئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون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 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وهم معرضون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ انه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِتابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُستَضعفونَ فِي الْأَرضِ تَخَافُونَ أَيَّتَخَفَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَيَّتَخَفَّفَكُمُ نَسُؤ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَثُم مِنَ لعلكم تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وتخونوا تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عز وجل أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاً ويكف يُذْهِرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أَوْ يقتلوك أَوْ يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تثلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا له نشأ ألا قل لا مثل هذا قالوا قد سمعنا له نشأ ألا قل لا مثل هذا إن وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً أَوْ أَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ أَدْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وهم يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وما كَانُوا أَوْلِيَاءَهِ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ وعند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدون 129. وعن سبيل الله فسيوفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 لائكهم الخاسرون قل للذين كفروا ان يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ وامولاكم نعما المولى ونعما النصير واعلموا ان ما من شيء فان لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم, إن كنتم آمنتم الله وما أنزل على عبده يوم الفرّقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إنما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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقَةٍ عَلَى عَقِبِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدب وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا, وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الذواب عنهم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 الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قُوَّتٌ وَمِن رِّباطِ الْخَيْلِ وَمِن رِّباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدٌ وَكُم وَآخَرِينَ من دُونِهِمْ, وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 السميع العليم، وإي يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألّف بين قلوبهم لو أن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 يا أَيُوَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ منكم مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا من الذين كفروا الَّذِينَ هم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فأيكم منكم مئة صابرتين مئتين؟ من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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا النبي قل لمن في من الله في في خيانتك فقد الله من قبلوا فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأموفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا 119. وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَادِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِينِ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَادِرُوا 110. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبينهم الْقَوْلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ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 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم تحيات شبكة قراء طيبه الطيبه نسعد بزيارتكم لشبكتنا www.qyu.rdi.ai.ba.com